وجاء فرعون ومن قبلهم والمؤتفقات بالقاطع فعصى رسول ربهم فاخذهم اخذ الغابيه انا لما طغى الماء حملناكم حملناكم في الجاريه لِنَجْعَلَهَا لَنَاكَُم تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ تقط السماء فهي يوم اذ و هي والملك على الرجال ايها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم மன்ோச்சிச்சோபியமிச்சியோ راضيا فهو في عيشه الراضيه في جنه عاليه قفوفها دانيه كلوا اشربوا هنيا بما اسلفتم بما اسلفتم في الايام الخاليه وام لم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضيا பிர